المساجد جمع مسجد والمسجد لغة اسم مكان من سجد يسجد على وزن مفعل كمجلس على غير القياس مكان الجلوس وهو لغة يصدق على كل مكان صالح للسجود وقد ثبت من السنة أن الأرض كلها صالحة لذلك كما في قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا واستثني منها أماكن خاصة نهي عن الصلاة فيها لأوصاف طارئة عليها وهي المزبلة والمجزره والمقبرة وقارعة الطريق وفوق الحمام ومواضع الخسف ومعاطن الإبل والمكان المغصوب على خلاف فيه من حيث الصحة وعدمها والبيع قال صاحب التتمة أثابه الله وقد عد الشيخ رحمه الله تعالى تسعة عشر موضعا عند قول الله تعالى ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين في الكلام على حكم أرض الحجر ومواطن الخسف وساق كل موضع بدليله وهو بحث مطول مستوفى والمسجد عرفا كل ما خصص للصلاة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 وإقام الصلاة الآية ولهذا منعت من اتخاذها لأمور الدنيا من بيع أو تجارة كما في الحديث إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك رواه النسائي والترمذي وحسنه. وكذلك انشاد الضال بقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم من ينشد ضالة بالمسجد فقولوا له لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لذلك رواه الإمام مسلم وفي حديث الأعرابي الذي بال في المسجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إن هذه المساجد لم تبن لذلك إنما هي لذكر الله وما والاه وفي موطئ مالك رحمه الله أن عمر رضي الله عنه بنا رحبة في ناحية المسجد تسمى البطحاء وقال من كان يريد أن يلغط أو ينشد شعرا أو يرفع صوته فليخرج إلى هذه الرحبة واللغط هو الكلام الذي فيه جلبة واختلاط وقال في المساجد للاستغراق، فتفيد شمول جميع المساجد كما تدل في عمومها على المساواة ولكن جاءت آيات تخصص بعض المساجد بمزيد فضل واختصاص وهي المسجد الحرام إذ خصه الله تعالى بقوله إن أول بيت وضع للناس للذي ببكه مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت فذكر هنا سبع خصال ليست لغيره من المساجد من أنه أول بيت وضع للناس وأنه مبارك وهدى للعالمين وفيه آيات بينات ومقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا والحج والعمرة إليه وآيات أخر وكذلك المسجد الأقصى الذي قال الله تعالى فيه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير فخص بكونه مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وبالبركة حوله وأري صلى الله عليه وسلم فيه من آيات ربه وقد كان من الممكن أن يعرج به إلى السماء من جوف مكة ومن المسجد الحرام ولكن ليريه من آيات الله كعلامات الطريق لتكون دليل له على قريش في إخباره بالإسراء والمعراج واجتماع الأنبياء له والصلاة بهم في المسجد الأقصى بينما رأهم في السماوات السبع وكل ذلك من آيات الله أريها رسوله صلى الله عليه وسلم في المسجد الأقصى ومثلهم المسجد النبوي ومسجد قباء فمسجد قباء نزل فيه قول الله تعالى لمسجد قباء اسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين وجاء في صحيح مسلم أن ابا سعيد رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مسجد اسس على التقوى من أول يوم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حفنة من الحصباء وضرب بها أرض مسجده وقال مسجدكم هذا وجاء في بلوغ المرام وغيره حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال إن الله يثني عليكم فقالوا إن نتبع الحجارة الماء رواه البزار بسند ضعيف قال في سبل السلام وأصله في أبي داود والترمذي في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا قال ابن حجر وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه دون ذكر الحجارة. وقال صاحب وفاء الوفاء وروى ابن شيبة من طرق ما حاصله أن الآية لما نزلت اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل قباء. وفي رواية أهل ذلك المسجد. وفي رواية بني عمرو بن عوف. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله قد أحسن عليكم الثناء في الطهور. فما بلغ من طهوركم؟ قالوا نستنجي بالماء قال وروى أحمد وابن شيبة واللفظ لأحمد عن أبي هريرة قال انطلقت إلى مسجد التقوى أنا وعبد الله بن عمر وسمره بن جندب رضي الله عنهم فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لنا انطلق إلى مسجد التقوى فانطلقنا نحوه فاستقبلنا يداه على كاهلي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فثرنا في وجهه فقال من هؤلاء يا أبا بكر فقال عبد الله بن عمر وابو هريرة وسامرة بن جندب فحديث مسلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلك النصوص في مسجد قباء. وقد قال ابن حجر رحمه الله والحق أن كلا منهما أسس على التقوى وقوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا ظاهر في أهل قباء أيها المستمعون الكرام حسبنا في هذا اللقاء ما قد سلف آملا أن يجمعنا بكم لقاء متجدد قريب بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته